ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 18. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو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 ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.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 كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فليغضب فلينظر أَيُّهَا أَزْكَى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أَحَدًا إِنَّهُمْ إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا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 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فعل ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيكَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق, ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأوىق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 الله وما كان منتصرا هُنَلِكَ الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسقا عن أَمْرِ ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو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 Law ju echiduwum bime kassabula, aġġalla, aġġalla, aġġalla, aġġalla, aġġalla, aġġalla, aġġalla, aġġalla, aġġalla, aġġalla, وَإِذْ قال موسى لفتاه لا أَبْرَحُ حتى أَبْلُغَ مجمع البحرين أَوْ أمضي حقوبا فلما ملغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 فانطلقا حتى إذا لقيا هلاما فقتلهم قال أقتلت نفا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إِنَّكَ لن تستطيع معي صبرا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 يضيفهما، فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك sau nabbeu ما لم تستطع عليه صبرا t esttig aliey sabra fil bahr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 قال أَمَّا من ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نكرا وَأَمَّا من آمَنَ وعمل صَالِحًا فَلَهُ جزاء الْحُسْنًا وسنقول لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا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 فحبطت أَعْمَالُهُمْ فلا نقيم لهم يوم الْقِيَامَةِ وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيَاتِي ورسلي هزوا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 قل لو كان البحر مذادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يَرْجُو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أَحَدًا